أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم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 وَإِنَّ الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بطائر للناس وهدى وَرَحْمَةٌ لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساعة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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تكن آيَاتِي تُتْلَى عليكم فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا